صَدَقَ قَنَاهُمْ وَعْدًا فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخرين فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُبُونَ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 ما تصيفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِنَا مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَجَعل النافهَا فيِي جاج سُبًُا ل عَهُم يَتَدون وَجَعلنََّم سَقفًا مَحْفظَ وَهُمْ عَن آياتاتِهَا مالبُون وَهُوَ الذي خَلَقَ الليلى وَنَّهَا وَشَّمسَوَد قَمَر كلُلّ فيِي فَلك يسبَحون وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُم خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 وَقُونَ مَتَ غَذًَا وَعْدءِ كُ تُمْ صَادِقين لَوْ يَعلملَمٌ الذيينَ كَفَ حينَ لَا يَكُّونَ عَوجُوهِهِم النَّاب حينَ لَا يَكُّ دَعَوجُوهِم إِا رَوَدَ عَُهودِِهِمْ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سقروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والماء غَارِمِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ ذُنُوبِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّْا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ فَتَى طَالَ عَلَيْهُمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ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 السَّاعَةِ مُشْفِقُون وَهذاَا ذِكْرٌ مُبَكُ أَ زَنَّ أَفَأَ تُمنَهُ مُكِرُون وَلَقَدَتَنَا إبرَهِي مَ رُشْدَهُ مِ قَبلُ وَكُن بِهِ عَالمِين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 لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبارهم هذا فاسالوهم فاسالوهم ان كانوا ين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 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ بُلْخَسَ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلة وَكُلَّ جَعَنا صَالِحْ لمْ وَجَعَناهُم أَعَِّتَ يَهْدُونَ بِأَمْرِد وَحَينَ إِلَم فِيعَلَ بِخَيراتِ وَإقَامَ الصَّدَام وَإقَامَ الصَّلَاتِ وَإتَأَزَّكَ وَكَانوا لناَا وَلوطَ آتَينا محكمَ وَعِما وََجَّنهُ منِ القَرة ال التي كان التعمل الغَب إهُ كانوا قَوْم سء فَاسِقين وَد خَلناام فيِي رَرحمَتنا إهُ منِن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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَقِّ بِإِذْنِ فَشَتَ فِيهِ ظُلْمُ الْقَوْمِ إِذْنِ فَشَتَ فِيهِ ظُلْمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّبْنَا لَهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتينا حكما وعلما وَسَخَّرْنَا مَعْدَهُ دَلْجَبَالِ يَسْبَحْنَ بِأَمْرِنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ, تجري بأمره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 السني يضر وانت ارحم الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكرى للعاابدين وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَٰلِكَ فَلْكُلٌّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا سبحانك, سبحانك إني كنت من مِنَ فاستجبنا له ونجيناه من مِنَ وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رَبِّ ل تَذَرّ فَضَو وَتَ خَيير وَالِثين فَسْجَبنا لَهُ وَهَبنَ لَ يَحَا وَأَصحنَا لَ زَوجَ إنِهُ كانَوا يسالِعونَ في الخَيراتِ وَدعونَناَا وَدْعونَناَا رَغَبَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إن هذه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 وَقَدْ تَرَى الْوَعْدَ الْحَقَّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كنا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا يَا وَيْلَنَا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا وَارِئِيم إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ هُنَالِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ من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 إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قَالَ رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون